أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن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 افَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 مُنكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ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 فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيثمت والمتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزيل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَوُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَقْسَفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لا تسألن عن ما كنتم تفترضون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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أنسنتهم الكذب أن لهم الحسنى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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم من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 وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدتهم ورزقكم من الطيبات، أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.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 برب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه من نارزق حسنا فهو ينفق منه سر و هل يستود الحمد لله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 جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أفافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم من ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيا لتقيكم الحر وسرابيا لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَفُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَذْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَأَوْقَعْنَا الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعنكم لعلكم تذكرون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 ولا تكونوا كالذين نقضوا غزلهم من بعد قوه ان كنتم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبنوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله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 ولنجدي أن الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي طيبة.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 ما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اذكر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم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 وَإِنَّ قَضَيْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ ما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون